بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا العاصفات عصفا والناشرات نشرا فالناشرات نشرا ف الفيقات فقى ففيقاتثبقىثم القات دراثم القات بكرا ر أو نض رذًا أو نضاء إنما تُعددون لواطع إما تُعددون لواقع فإذا النجطسة أ نجطسة وَإذا السم أ خجت وَإذا السم أ خج وَإذا الجبال نوست وَإذا الجبال نوس وإذا السُ أخطيت وإذا س أقطيت ل أي يوم أُججللت ل أي يو أُججللت ليوم الفصل ليوم الفصل وما أذك ما يوم الفصل وَمَا أَجْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ قُم نُتْعهُم الأآخِرين كَذَلِكَ نَسعَُ بالِالمُجرمين كذَلكَ نَنسعالُ بالِالمُجرمين وَإل إ يومَائِد للِْمُكَذبين وَإلُ إ يومَعيد للِمُكَّدين أَلَ نَّخلُكُم أَلَ نَّخلُكُم مِنائَِّهين فَجَعلناهُ فيِي قَرارٍ مكين أأَجَعَناهُ فيِي قَارٍ مكين إِلَ قَدَرٍ مَلُوم إِلَ قَدرٍ النلوم قََغناَا فَنِحن القادِرون وَلُ يَوْونَئِدِ للِمُكَذذبين وَلُ يَوْونَ عِدِ للِمُكَذّبين ألَ ننجعَ الأضضَّك فتاَ ألم ننجعَ الأضضَّك فتاَ أأَحيانأَ وَأَواتَان أحي وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفراتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء انفراتا ذِلّ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْطَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ في لا ضليل ولا يغني من اللهب لا ضليل ولا يغني من اللهب انها تضمي بشرر كالقصر انها تضمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر كأنه جمالة صفر ويل اليومئذ للمكذبين ويل اليومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين هذا يوم الفصل جمعناكم فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظلال وعيون إِا المُتَّقينَكِ ضِلَ لِعلُون وَتَوكِهَ مَِّا يَشْتَعون وَتَوكِهَ مَِّا يَشْتَهُون كلُل وَشْرَبُهَنِي أَم بِمكُ تُم تَعَّلُون كلُل إ كنتُُم تََّدُون إِ كَذَلِكَ نَجزِ المُحسِنين إِا كَذَلكَ نَجزِ المُشسِنين وَلُ يَومَئذِ للِمُكَذذبين قلُ يَوْمئذِ للِمكَذذبين قُلُ وَتَمَتَّع قَليلًَا إكُم مجرمون قُل وَتَمَتع قَليلًَا إكُم مجرمون وَإنُ يَومَئذِ للِْمُكَذبين وَإنُ يَوونَئذِ للمُكَّدين وَإذاَا قِيلَ لَهُ مُبكعولَا يَكون فإذاَا قِيلَ لَهُ مبكعولَا يَركون وَإْنُ يََْئذِ للِْمُكَذّبين فَْنُ فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله